أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ أَلَمْ تَكُونُوا هُمْ وَرَبُّكُمْ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَنَادَاكَ أَن كَذَّبْتَ لا ان حسن و الي يقول لمن ودنا الله